تحالت <تصفيق> تحالت من اغر و عيانا يقوم سايد به التواني علته ويا حيل الحق لي و عاد بعدين في راس رج من ويت السموم يوم خفت العينه تبكي ذلجت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع مطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من ويت السموم يوم غفلت عنك تبكي خجيت بلبيته والله اني ما تنسى فقل مطلع الرجوم يوم شفت ديارنا شرق من هون قبلته يوم شفت ديارنا شرق من هون قبلته قالت لي اغني وعيالاذ سهيده شي نهليته يا ديار العانيه لا تتمحى الرسوم لت وقت قد ما يتعوب ضربته قال المنثى ذهول بسهم عرب ربع وقتنا قل تكات فوا كثر خمته يا ديار العانيه لتتمحى ذي الرسم لت قد ما ضال طربته قال قلب ثابه ويل بسهمه ما عرف عن راسه وقتنا قل التكات بفكر خمته وقتنا قل التكات بفكر خمته يا الوعيانا يا ذوب زايد فيه التواني ونعدت مليته يا حيل الحالي وعاد سالم من جيل الهدوم متبعت بعيني من شاعت عيني من الدمعه شي نهلته كبدي اللي كانها تطعن بحد السهم وصدري اللي دايم الدوم تقرا عبرتها شاب راسي قبل وقته وإذا كثر الهموم شفت سلمى ذي المساير محد كبدي اللي كانها تطعن بحد السهم وصدري اللي دايما الدوم تقرأ عبرتا شبرسي قبل وقته وإذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساء يرمح دن شفت سلمى بالمساء يرمح دن هي وعد ساني من شيل الهدوم مجمعة عيني بينه تبعي شيء نهلته مجمعة عيني بينه تبعي شيء نهلته والحرار الصيدة والله هنا ما تحوم فك وسبوقه ما عديك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء لانك تبلك تقبل قدرته والحراره الصايده والله هنا ما تحوم فكو وسبوقه ما عاد يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتاب لك تقبل قدرته كل شيء اللي انكتاب لك تقبل قدرته وعيالا يقوم سايقا فيه التواني ونعرف علتها مجمعة عدمنا تبعى شيئا هلتا